انفقوا على الصلوات والصلاه مشفقوا وقوموا لله قانتين انفقوا على الصلوات والصلاه مشفقوا وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا فَإِذَا آمَنْتُمْ فَكُنُوا لَهَا كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِذَا آمَنْتُمْ فَكُنُوا لَهَا كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِم مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ وَالَّذِينَ لَا يَتَفَتَّهُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِم مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إخراج فَإِنْ خَرَجِنَ فَلجُنَ حلَيكُم فيِيمَا فَعَنَّفِي أَمْفُسِهَِّ مِم مَعغُوف فَإِنْ خَرَجِنَفَلجَ حلَكُكِيمَا فَعَنَّكِ أَمْفُسِهِ مِن مغُوف واللَّهُ عَزيِيزٌ حَكِيم والله ولي ذلك الحكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون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 وهو ألوف حذر الموت فقال له الله موتوا ثم أحياه إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون إن الله لذو فضل على الناس ولكن فَوَمَن نَّكِرَ يَشْفُرْ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَنْذََّ يُقُغُ اللهَّ قَضًا حَسَنَ فَضَاعِبَهُهُأَضعابًا كثيرة لنزََّ يكُِغُ اللهَّ قَض كثيرة والله يقبض ويبسط واليه ترجعون الله يقبض ويبسط واليه ترجعون